زمجري يا المدافع زمجري والصواري خزينة الردود والصواري نقطع الحسد وندي بالحذن ما, ما يا دنيا الردى. نسأل الله جنة الخلد الله, الله. الله جنة الخلد الله جنة الخلد الله جنة الخلد والسرور لنا هم اليهود والسرور جمعنا بايع دين يا وجه الحقود بايع دين يا وجه الحقود السرور يغيط يا وجه بدي كنت اشتعل نار وصلوا لي من زينة الردود إنك إنت الخلاف طبعا نكفع الرأس ونقيم الحدود نكفع الرأس ونقيم الحدود وصلوا لي معهم واليهود وصلوا لي يا جه مربع الجمل أما دلوا في النشام يومي, يومي, يومي مهلاك زعيم المجرمين يومي مهلا سعيد المجرمين, المجرمين عبد يحشره بس حارب الدين واهل الاستقامه عبد